بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا, ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى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 حتى إذا جاءتهم الساعة قرّت قالوا يا حسرتنا قائلوا يا حسرتنا على ما فرّقنا فيها وهم يحملون أمزارهم على ظهورهم ألا ثا أما يزرون وما الحياة الدنيا وللذار الآخرة قيد للذين يستكونون فلا تعفنوا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد تذبب رسول فبيك تصبر على ما تذم وأذ وؤذ حشاء آتاه النصرنا ولا مبدل لك بذات الله ولقد جاءك من نبأ المسديم وإن كانك بُرع عليك إعراضهم فإني استطعت أن تأتي بشيئاً ثقيلاً في الأرض أو سلماً أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين